قمر يستحي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله فزاد بقلب خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين خبر جليل يزفه جبريل Ja رفيق النبي رسول الله رفيقة النبي في الحياة حب النبي لها يفوق المعجزات يا عائشة بنت أبي بكر زوجة رسول الله رفيقة النبي في الحياة حب النبي لها يفوق المعجزات يا عائشة jag har en